نبدأ جولتنا الأسبوعية على الصحف المحلية وأخبار محافظة طرطوس من مقال تحت عنوان قروض الشهداء ووعد الحكومة المنتظر حيث نقلت صحيفة الوطن مخاوف ذوي الشهداء من قيام المصرف العقاري وبقية المصارف باتخاذ إجراءات بحقهم من شأنها بيع بيوتهم أو حجز أي شيء يخصهم بسبب عدم قدرتهم على التسديد. في وقت كان قد وعد فيه رئيس الحكومة خلال زيارته الأخيرة لمحافظ طرطوس بتسديد الحالات الصعبة من هذه القروض ودراسة الموضوع بكل أبعاده. يذكر أن صحيفة الوطن كانت قد اتصلت ببعض المصارف التي أكدت أنها لم تتلقى أي تعليمات من أي جهة مسؤولة بخصوص قروض شهداء متمنين أن تتم معالجة هذا الملف ومن الوطن إلى تشرين حيث ألقى الصحفي سلمان عيسى في زاوية قوس قزح الضوء على عمل البطاقة الذكية ضمن مقال بعنوان ذكية جداً. على الرغم من الوعود بأن يتم العمل بالبطاقة الذكية في ترطوس في الخامس عشر من الشهر الفائت، إلا أن الأمر ما زال معلقاً إلى حين. ويتابع الصحفي بأن التأخير يعزى بحسب المعنيين للسيارات الوافدة إلى ترطوس أو العابرة للأوتوستراد الدولي إلى محافظات أخرى، إذ أن بقية المحافظات لم تطبق العمل بهذا النظام الإلكتروني المتطور، وهذا يهدد سمعة هذا النظام من العمل الذي يوصف حسب الصحفي بالذكية. در أما الصحفي لؤي فاحة فقد كتب في صحيفة البعث عن التجاوزات العشوائية على الأملاك العامة رغم إعداد خطط لمعالجتها حيث توجهت الصحيفة لرئيس مجلس المدينة القادم محمد زين عن فوضى الاشغالات سواء الموجودة على الأرصفة من قبل أصحاب المحلات التجارية وأيضاً الظاهرة الطارئة والمقلقة المتعلقة بوجود مكاتب لبيع السيارات السياحية والتي باتت تشغل كامل الرصيف حتى الطريق المخصص لمرور السيارات وخلال هذا اللقاء كان وعد البلدية وأمام المحافظة بمعالجة هذه الظاهرة خلال مدة شهر واليوم بعد مضي أكثر من عام على هذه التجاوزات ما زالت الصورة مقلقة حيث تمادى أصحاب المكاتب بتجاوزاتها من نتيجة عدم قيام البلدية بما وعدت به في وقت أفد فيه المهندس مظهر حسن مدير مدينة طرطوس بأن المدينة قامت بإعداد الخطط اللازمة للبدء في معالجة جميع التجاوزات العشوائية على أملاك العامة بكافة أرجاء المدينة مروراً بظاهرة إشغالات مكاتب السيارات لبعض الأرصفة العامة ويختم الصحفي مقاله آملاً ألا تتأخر الخطط التي قامت البلدية بوضعها عن التطبيق خبرنا الأخير بقلم الصحفية رفاه نيوف التي كتبت في صحيفة تشرين مقالاً تحت عنوان ترطوس تزرع 19 صنفاً من الأروز الهوائي مبينة أن التجارب لا تزال مستمرة في مركز البحوث الزراعية في ترطوس بشأن زراعة الأروز الهوائي وإمكانية نجاح هذه التجارب ومن ثم تعميمها على المزارعين بدوره بين الدكتور محمد منهل الزعبي مدير إدارة بحوث الموارد الزراعية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة بينا للصحيفة أن هذه البذار قد تم نقلها من محافظة الرقة إلى محافظة ترطوس بهدف دراسة إنتاجية هذه الأصناف ومدى تأقلم هذا المحصول في البيئة السورية وتقليل الاحتياج المائي له عند زراعته في سهل عكار للاستفادة من الرطوبة الأرضية والجوية حيث سيتم تعميم هذا المحصول على الفلاحين بعد الانتهاء من التجارب وتسجيله أصولا لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي <تصفيق> كان سفيننا <تصفيق> تغرق <تصفيق> الصقر كان ابنا والعمر في يوم غلبنا غلب ودا أيام بترى عليه مش